اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد الحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ثم نورك فهديت فلك الحمد وبصدت يدك فأعطيت فلك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا لك الحمد شفيت سقيمنا لك الحمد ردت غائذنا لك الحمد وافيت الحمد اجبت دعاءنا لك الحمد شفيت سقيمنا لك الحمد اطلقت اسيرنا لك الحمد نصرت مظلومنا لك الحمد كله اوله واخره حلاليته وسره لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونقشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد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 نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك نعضي حكمك عدل فينا قضائك نسألك بكل اسم هودك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أتجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ألبسنا به الحلل وأسلنا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا وعلى الصراط نورا وتبت به أقدامنا يوم تزل الأقدام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوط إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أكرمنا بخدمتهم ارزقنا البر بهم اللهم ارحف بجرهم وياسر امورهم واجز الثوابتهم واغفر ذنوبهم واحسن خاتمتهم واحسن خاتمتهم واجعلنا قره عين لهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم ولموت المسلمين أسكنهم فسيح جناتك اللهم نقهم من الدنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دار الدنيا اللهم اجعلهم في بطول الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا يا الله ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راضٍ عنا أحسن خاتمتنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بنا ضيق ملاحذينا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رحمنك يا ارحم الراحمين يا الله اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك في هذا الشهر المبارك اللهم انا نسالك في هذا الشهر المبارك شهر تتنزل فيه البركات شهر فيه تسمع الدعوات يا الهنا يا الهنا يا الهنا ويا رجائنا يا الله يا حي يا قيوم انصر عبادك الموحدين في كل مكان انصرهم نصرا معزرا انصرهم نصرا معزرا اللهم قو عزائمهم اربط علاق قلوبهم انصرهم على قوم الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد